اللهم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سمعت ما يليق المؤمنون إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أوسريع. وكان ضمن هذه الأمسيات الدينية والتي ننقلها لكم من مسجد الحجة أمنا بمدينة هيّة بمحافظة الشرقية. أيها لخة المؤمنون حضر معنا هذه الأمسية الأستاذ إسماعيل تركيا رئيس مجلس ومدينة هي وفضيلة الشيخ سلامه إبراهيم مدير أوقاف إهيا وقد جئنا بدعوة كريمة من السيد العميد عصام أبو المجد كما حضر معنا أيضا فضيلة الشيخ محمد مراعي وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية والدكتور كرم طلب حسين الأستاذ بجامعة الزقازيق. أيها الإخوة الأحباب نختتم هذا الاحتفال بهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا قضيلة القارئ الشيخ طاه النعماني وبالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالحق أنزلناه وبالحق نازلناه وما أرسلناك إلا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ وبالحف ينزل و بالحف ينزل وبالاب ينزل و بالحم تقرأه على الناس وعلى متفقون نزلناه تنزينا وبالحق أنزل الله وبالحق النبل وَبِاللُّهَا الْعَرْقِئَا the old قل آمنوا به او لا قل <تصفيق> mi no nanan lazi na ستجته ويقولون سبحان walaa mo nalin a ko nibagbuwalaa وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِدَ اللَّهِ قُلِدَ ولا أجر بالصلاتك ولا تخاصدين بها وضعا بين ذلك زميلا. وقل العبد لله وقل العبد لله وقل العبد لله الذي كل له شريك في القلك ولم يقول له من, من ولا تجهل بصلاتك على خافض بها وتغيب. قول الحمد لله، وقول الحمد لله، ولا. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كل دل وكبيره تكبيرا صدق الله العظيم الفاتعة الله أكبر الله أكبر شهدوا على يا حي قاومت الصلاة خلي قاومت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا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 إياك نغبد وإياك نستعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ومن عمل الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حي ولا قلنا كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنتهي ذَٰلِكَ لِمَن تَرَدى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عملا صالح فاليمن عمن صالح ولا يشرك بعبادة ربنا أقدا